بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القرم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأتى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو وسلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حز الله هم الظالبون الحمد لله معز ومنذل من عطاه الحمد لله ناصر الموحدين ومنذل الصبيبيين والمرتدين الحمد لله وحده نصر عباده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجمين نبي الرحمة ونبي الملحمة الضخوة القتال المبعوث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له أما بعد فإن الله العزيز الحكيم جعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المناققين لا يفقهم وجعل كلمته هي العليا وعباده هم الأعليم إن كانوا مؤمنين ولم يجعل من الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا إلى إهانتهم والنيل منهم وإزلالهم طيقا وحرم علينا الهوان ونهانا عنه وأوجب علينا الجهاد وأعذنا به قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويدهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عزيز حكيم فإن مكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعنوا في دينكم فقاتلوا وإن مكتا شفر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 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وأتى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأتى أن تحدوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ليعلم العالم ولتعلم أمريكا وليعلم حلقاء أمريكا أننا قادمون حول الله مستعينين بالله وما رمينا إذ رمينا ولكن الله رمى لنكمل المسيرة. لنكمل المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين فتحوا العالم وحضروه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ليعلموا أن جهادنا ماضي حتى يكف الله بأسا الذي لكفروا والله أشد بأسا وأشد سنكيلا وحتى لا تكون فترة ويكون الدين لله وحتى ننصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وحتى نكوك الأسرى من العلماء والمجاهدين وجميع المسلمين في كل مكان وحسبنا الله وحتموا الله ونعم الوكير نعم المولى ونعم النصير ليعلموا أن الذين هدوا الشركة في مدر وكسروا الصليفة في اليومرش وأخمدوا نيران المجروسة في القارثية لن يرزوا بالذل ولم يقيموا على الهوام ليعلموا أن الذين أرغموا النصارى في حقهم وأخرجوهم لنبيس المعدة وما زالت, زالت أسيافهم في أكطهم وما سالت دماؤهم رخيصة عليهم في سبيل دينهم لتعلم امريكا ان الذين اخرجوها من الصمان وضربوها في كينيا وسنزانيا واضربوا مذنورتها في العالم وجعلوها آلة للناس في منهات وما زالوا بحمد الله كما كانوا ومزدادوا الا قوة وعظيمة على الجهاد في سبيل الله ولن يضي في طريق النصر لتعلم أن الذين يقاتلونها في أفارستان ويمرضون أنفها في العراق لن يرضوا باحتلالها بلاد الحرمين وإقامتها القواعد الصليفية العسكرية فيها أيها الأمريكان أيها الأمريكان وعن لي وسلم وافعلتم غيراتها وقومتم فيها عمراتكم وزادت بكم جره فظلمتم المسلمين بارضهم الشاغر ولا العراق منطلقين من بلاد الحرمين لان فعلتم ذلك فإننا قاعدون لكم كل مصد مترضصوا لكم كل مترضص ولم تروا منا إلا المناوشات ولم تروا منا إلا المناوشات ولم تصلكم بعد نران المعركة الحقيقية وها هي اليوم بثأت إن معارككم مع ابناء الحربيل في الإجاز ونجم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اهْوَالَ بِإِثْنَامٍ فَتَصْبِرُوا فَتَصْبِرُوا إِنَّ عُمَلَ الذين زرعتموهم لا يقدرون لا يقدرون على تكليس احتلالكم وحمالة مفترضناتكم وحمل الناس على القبول بكم وإن وصية نبينا وسيدنا وحبيبنا عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتوزقنا في الليل وتدفعنا في النهار وحتى نظهر المسجد الأقصى من رجل يهود ونحذر جميع بلاد المسلمين المحتلة أيها المجاهدون أيها المجاهدون في سبيل الله حماد الدين والعظ هذا يومكم وهذا جهازكم وهذا أذوكم في أرضكم وقد احتلها وتحكم بها مع عملائهم المرتدين والعظل وقد احتلها دمنا. فقاتلوهم حتى لا يؤون منكم إلا البأس والشركة ولا سؤون منهم إلا الدماء والأشياء كما فعلوا بإخواركم في فلسطين وأبغى هارستان والعواء وهم يقودون معاركهم من جزيرة الإسلام وهم يقودون معاركهم من جزيرة الإسلام أيها المشاهدون قاتلوا الأمريكان في كل مكان وقاتلوا الأمريكاء وقدروا الطائرة والإمكان قاتلوهم قاتلوهم كما قاصلوكم وأرهبوهم كما أرهبوا إغوالكم أبقوهم كما أبقوا الأرابل واليتامة ومن وقف بينكم ومين الأمريكان ورغي بأي قاتل المجاهدين دفاعا عن الصليفين المعتدين فقاتلوه وتحضروا زربكم منه يا رجال الطوارئ يا بيير والدين ايها الحماجر المسموه في نخايه امه كفوا شركم على المسلمين واخرجوا من معركتنا مع المعرضين فانكم لستم فعندكم لستم اكساءنا ولا ولستم في مستوى المواجهه اما اما ان تخوضوا مواجهه مشاهدين وارضينكم الا بذل نفوسكم فأنتم وما خسرتم وأنتم وما بللتم له أنفسكم وذلكم والله وذلكم والله وذلكم والله, وذلك والله نهاكم الأسود ويومكم الأمجد فمن أراد أن تذكره أمه وترم من ترججه ويستمر ولده غير مأجور ولا مشكور في سبيل أمريكا وأزنابها فليقف ساعدا في وجه المجاهدين فليقف ساعدا في وجه المجاهدين وليرى ما يأتيه ثم استعينوا بعد ذلك ثم استعينوا بعد ذلك بقوات جيش برميس الخائم أو بمن شهدهم لتبصنوهم إلى أتون المعركة فإن لكم ولهم يوما قريما بإذن الله يوما قريما بإذن الله فليحذر كل من يحذر صليم العباد الصليب وليبتعد عن طريق المجاهدين ومن اراد ان يسلم من سيوف الله المسلولة فلا يستقبلها بنحره الى اقبال تريد وعداء الله فان المجاهدين فان المجاهدين لا يستهدفون ابتداء الا الصليبيين تستمر وتمضي إلى جنات الخلد بإذن الله نسأل الله أن يتقبل إخوانا الشهداء الأبطار التي لها الله بهم قنوة المحتلين وإن كانت دعوة عمر أبن الخطاب رضي الله عنه اللهم اني أسألش شهادة في سبيلك في بلد رسولك فإن هؤلاء الشتاب نالوا بإذن الله جل وعلا نالوا بإذن ربهم الشهادة في سبيل الله تنفيذاً لنصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدى رسول الله جزيرة العرب اللهم بلغهم ما قصدوا ونولهم ما طلبوا وتقبلهم في الشهداء وأنشب غير خزايا ولا مفكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين وذنب الأعداء الدين من اليهود والنصار والمتدين وانصر المجاهدين في الفلسطين وأفغار السام والفلبين وفي شمير والعواقل ويمن والجزائر وفي كل مكان يا أرحم الظاهمين اللهم سدد رميهم ووحعد صفهم وانصرهم على عدوهم واجمع على الحق وانهدى كلمتهم الله بصلي وسلم على عبدك ورسولك اللبي الكريم وعلى آله وصحافته أجمعين وانتبعهم في علمهم وعملهم ومن تبعهم في علمهم وعمل عامدهم وجهادهم لإحسان إلى يوم الدين